ما عد بر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء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 الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 يخشىها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها